انتم دلوقتي بتسمعوا على موضوع بعد الصحاب بعدين معك قولي يا زماني ماليش مكان جوه مكاني صاحب محلة أحزاني مكساب كل أمور أيو عليك تم هادي بسمع وساكت على عادي مانا شفت يا مهاري القصادي حفصتنا الألبور بدأت كلام في شباب ياما ملأيت شرحة ولا طبطابا أصحبنا دي كلاب متسابا محتاجنا الرد Gaba akel kedaw still khayni el dunya zalna w لحاجة حلوة بدايتها وباي خيابة في النهار شاعر عنا لي مليون ذكرى بشد الحوار ولا دي الفكرة بقى الفكرة من صدنة بكرة يا طرى شاكله ازاي بعد الصحاب ما تغياره والدنيا يا ما تطواره لاحق حياتي تغماره لوحدي فيك يا أنا مش موجود اللي قصدك جميل <تصفيق> اختار تاجر وتغرى بعد سنين لو يومه ما انا جنبك بقيت الصغرى <تصفيق> بس انا فا من وسطك واره <تصفيق> انا غصب عني اخترت الغروب يغام كلام اللي مجرى يا عين حبيبي استنى القلب في اختياراته جامي ما بدي بجد واستعين ما انا ما قلت بلا صابن علي اللي بشوفه انسان وعمره ما بنخوف زمانه منغبط لحروفه بكري وراح وما جاء اتجلدتوا ما جوا عيوني ما نعي بعد اللي باعوني موكيتك ضايف على روحي صار يسلم عليمتوني ما زعلش على اللي مني ولا في اللي بيزوا يا اما يا حضنك بالدنيا لابس وشوش في وشوش تانية وشوش الندالة لي مش باينا بالبن في وقت جرح نحنا بيقلب وشوغ لابسه بقيت صحابي واقفلوه وبدأت بانوا على أصلوه ليا كتير قوي عندوه وكده مش مستاني ما زعلش على جدعانتي ازعل لو انا جل طول عمر انا بعلي مكانتي رجولة من صغر سني في السجن لما تسكننا انا بر السجن مكاننا صحيح لكل واحد جلنا في مكاننا وبره مجالنا وغير كده مش بيجي النازيات فيش واحد شال في الدنيا ما استناش سند شخصيتي طول عمرك ماندا تبعنا ترجمه جيب عيد بلا قوتي هتتمد لفتها شارع شارع يا وترجمان ده شخصيه على موقع ماراجنات